الحمد لله، الحمد لله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم، أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين لا جرم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الأآل والأصحاب أهل الحل والحرم وسلم تسليم كثيرة أما بعد فيا عباد الله وقفة اليوم مع علم من أعلام الإسلام وقدوة وقدوة من القدوات الأعلام أحد العشرة المبشرين بالجنة والرضوان ذلكم هو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي المكي أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا أسمراء كثير الشعر مربوعا إلى القصير القصر أقرب رحب الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القدمين إذا التفت التفت جميعا كان ممن سبق إلى الإسلام وأُوذي في الله ثم هاجر كان طلحة رضي الله عنه في جاهليته في الشام في سوق بُصراء فإذا راهب في صومعته يقول سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم وكانت الحت قريبا منه فبادر إليه وقال نعم أنا من أهل الحرم فقال هل ظهر فيكم أحمد؟ فقلت ومن أحمد؟ فقال ابن عبد الله ابن عبد المطلب هذا شهره الذي يظهر فيه وهو آخر الأنبياء يخرج من أرضكم من الحرم ويهاجر إلى أرض ذات حجارة سود ونخيل وسباخ ينز منها الماء فإياك أن تسبق إليه يا فتى قال طلحة فوقع قوله في قلبي فبادرت إلى مطاياي فرحلتها ومضيت أهويهويا إلى مكة فلما بلغتها قلت لأهلي أكان من حدث بعدنا في مكة قالوا نعم قام محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي وقد تبعه ابن أبي قحافة يريدون أبا بكر قال طلحة وكنت أعرف أبا بكر كان رجلا سهلا محببا وكان تاجرا ذا خلق واستقامة وكنا نألفه فذهبت إليه وقلت له أحق ما يقال من أن محمد بن عبد الله أظهر النبوة وأنك تبعته قال نعم وجعل يقص لي خبره ويرغبني في الدخول معه فأخبرته خبر الراهب فدهش له وقال هل معي هل معي إلى محمد لتقص عليه خبرك قال طلحة فمضيت إلي فعرض علي الإسلام وقرأ علي شيئا من القرآن وبشرني بخيري الدنيا والآخرة فشرح الله صدري للإسلام وقصصت عليه قصة راهب ببصراء فسر بها سرورا بدا على وجهه وكنت رابع ثلاثة أسلموا على يدي أبي بكر الصديق أسلم طلحة رضي الله عنه ووقع نبأ إسلامه على قومه وذوي وقوع الصاعقة وكان أشدهم جزعا لذلك أمه العجوز فبادروا إليه ليثنوه عن الإسلام فوجدوه كالطود الشامخ لا يتزعزع فلم ييأسوا من إقناعه فلم ييأسوا من إقناعه فرددوا عليه ذلك مرارا فلما يئسوا منه لجأوا إلى تعذيبه والتنكيل به حدث مسعود بن خراش قال بينما كنت أسعى بين الصفا والمروة إذا أناس كثير يتبعون فتى أوثقت يداه إلى عنقه وهم يهرولون وراءه ويدفعونه في ظهره ويضربو ويضربونه على رأسه وخلفه امرأة عجوز تسبه وتصيح فقلت ما شأن هذا الفتى قالوا هذا طلحة بن عبيد الله صبأ عن دينه وتبع غلام بني هاشم فقلت ومن هذه العجوز التي وراءه فقالوا هذه هي الصعبة بنت الحضرمي أم الفتى ثم إن نوفل بن خويلد قام إلى طلحة ابن عبيد الله فأوثقه في حبل وأوثق معه أبا بكر الصديق وقرنهما مع وأسلمهما إلى سفهاء مكة ليذيقوهما أشد العذاب لذلك دعي طلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق بالقرينين مرة الأيام هاجر طلحة مع من هاجر إلى المدينة المنورة وكان له المواقف المشهودة التي لا تنسى في بدر لم يكن طلحة حاضرا إذ كان هو وسعيد بن زيد في منطقة الروحاء يتحسسان أمر القافلة فلما رجع وجد أن المعركة قد انتهت فتألما لغيابهما فضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم وآجرهما أي جعل لهما أجر من حضرها وفي أحد كانت لطلحه المواقف المشهودة التي لا تنسى خاصة في آخر المعركة حيث كشف الصحابة فقد كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول ذاك يوم طلحه ذاك يوم طلحه يكفيك أن يداه كانت شلاء يكفيك أن يده كانت شلاء مما وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قضى قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة رواه الترمذي ولذلك سمي بالشهيد الحي وأخرج النسائي عن جابر قال لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في اثني عشر رجلاً منهم طلحة فأدركهم المشركون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ قال طلحة أنا قال قال كما أنت فقال رجل أنا قال أنت فقاتل حتى قتل ثم التفت فإذا المشركون فقال من لهم؟ قال طلحة أنا أنا قال كما أنت؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. قال أنت؟ فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك حتى بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة. فقال مل القوم. قال طلحة أنا. فقاتل طلحة. فق فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى قطعت أصابعه. فقال حس يعني يتوجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين كان أبو طلحة في أحد يكرُّ على المشركين يكرُّ على المشركين حتى يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله ويرقى به قليلاً إلى الجبل، ثم يسنده إلى الأرض ويكرر على المشركين من جديد، وما زال كذلك حتى صدهم عنه ثم أقبل أبو بكر وأبو عبيدة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتركاني وأنصرفها إلى طلحة، فإنها تنزف دماؤه، فوجدوه وفيه بضعن. وفيه بضع وسبعون ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد ضربت يده وسقط في حفرة مغشيا عليه. ذاك يوم مطلحة، ذاك يوم مطلحة، يوم أحد، ذاك يوم مطلحة دافع دفع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك خصلة عظيمة. ومن كريمة من خصال ومناقب طلحة ابن عبيد الله التيمي شجاعته وبلاه في سبيل الله بعد سبقه للإسلام وخصلة أخرى وخصلة أخرى لذلك الصحابي الجليل ألا وهي سخائه المنقطع سخاؤه المنقطع النظير ولذا سمي طلحة الخير وسمي طلحة الجود وسمي طلحة الفياض ذكر الذهبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الخير في أحد وفي غزوة ذي العشيرة طلحة الفياض ويوم خيبر طلحة الجود عن قبيصة ابن جابر قال صحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة من نعم كان الصحابة زهادا حقا وربما كان بعض الناس زهادا غصبا كانت الأموال في أيديهم كانت الأموال في أيديهم ولم تكن في قلوبهم يبددونها يهلكونها يلقوها عن أيديهم يمنة ويصرة في الحق في الجهاد في الفقراء في الأرامل، في الأيتام، لقد سلّطهم الله على حلكة أموالهم في الحق، وبذلك كانوا هم سادة الدنيا، كانوا هم سادة الدنيا، ولم يكونوا عبيدها، لم تأسرهم زخارفها، لم يعمهم بريقها، لم يصم أذانهم صريفها، هك مثال بل أمثله. من حياة طلحة الخير طلحة الفياض طلحة الجود وغيره من الصحابة كثير أتى طلحة مال أتى طلحة مال من حضر موت مقداره سبعمائة ألف فبات ليلتها يتململ يخاف سرقتها يخاف سرقتها لا يرتب في أي مشروع يضعها نعم ولكنه مشروع أخروي. قالت زوجته ما لك؟ قال تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته قالت فأين أنت عن بعض أخلاقك فإذا أصبحت فادعوا بجفان وقصاع فقسمه فقال لها رحمك الله أنت موفقة بنت موفق وهي أم كلثوم بنت من بنت الصديق فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار فقالت له زوجته أبا محمد أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي قالت فكانت سرة فيها نحو ألف درهم وجاء أعرابي إلى طلحة يسأله فتقرب إليه برحم فقال إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلك إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان يعني ابن عفان ثلاث مئة ألف فقبضها وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن فقال الثمن فأعطاه وكان لطلحة غلة بالعراق تساوي أربعمئة ألف ويغلل بالسرات عشرة آلاف دينار وبالأعراض له غلات وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه وقضى دينه ولقد كان يرسل إلى عائشة رضي الله عنها إذا جاءت غلته كل سنة بعشرة آلاف ولقد قضى عن بني فلان التيمي ثلاثين ألف وقضى عن فلان وفلان ثمانين ألف درهم ومع هذا البذل ومع هذا البذل السخي كانت الدنيا تأتيه وهي راغمة فلقد توفى فلقد توفي وترك ألف ألف درهم ومائتي درهم أي مليونين ومائتي ألف درهم هذا من النقود وترك من الذهب مائتي ألف, مائتي ألف دينار فقال معاوية رضي الله عنه عاش حميدا سخيا شريفا وقد قومت أصول وعقار طلحة رضي الله عنه وقد قومت أصول وعقار طلحة رضي الله عنه ثلاثين مليون درهم قال الذهبي وأعجب ما مر معي قول ابن الجوزي إن طلحة خلف ثلاث مئة حمل من الذهب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الغفور الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة التقوى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله عاش طلحة بن عبيد الله مبشرا بالجنة وهو من الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم واختاره عمر في أصحاب الشورا بعدما قتل وبعدما وبعدما هاجت الفتنة في عهد عثمان كان لطلحة رأي في ذلك ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان فندم على ترك نصرته رضي الله عنهما كما قال الذهبي رحمه الله وكان رضي الله عنه حزيناً أسيفاً على ما حصل على ما حصل بين المسلمين كان مره جالساً وهو ضارب بلحيته على صدره فقال له علقمة بن وقاص فقال لا تلمني كنا أمس يدا واحدة على من سوانا، فأصبحنا جملين جبلين من حديد يزحف أحدنا على صاحبه، وكان طلحة رضي الله عنه أول قتيل في وقعة الجمل قبل أن يبدأ القتال بسهم أرسله بعض محب الفتنة لا يدري من أين. فكان قتله رضي الله عنه وأرضاه فتيل الفتنة ونارها وهكذا تهيج الفتن وهكذا تهيج الفتن إذا لم يخمد أوارها ولم يسيطر على أسبابها أصيب رضي الله عنه في ركبته فما زال ينسح حتى مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه لما علم رضي الله عنه بمقتل طلحة قال بشروا قاتل طلحة بالنار ولما رأى علي طلحة في الوادي وهو ملقى فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال عزيز علي يا أبا محمد بأن أراك مجندلا في الأودية وتحت نجوم السماء إلى الله أشكو عجري وبجري أي سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي ثم قال علي لابنه الحسن رضي الله عنهم أجمعين وددت أني مدت من عشرين سنة ودخل عمران بن طلحة على علي رضي الله عنهم أجمعين ولعن من لعنهم فرحب به وأدناه وقال إني لا أرجو أن يجعلني الله وأباه ممن قال فيهم الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين فقال رجلان من أصحاب الفتن عليهم من الله ما يستحقون وانظر إلى ما يقول هذا المأفون الله أعدل من الله أعدل من ذلك أن يقبلهم ويكونوا إخواننا في الجنة والعياذ بالله قال قوما قال قوما قال علي رضي الله عنه قوما أبعد أرض وأسحقها فمن هو فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة كان استشهاده رضي الله عنه سنة ست وثلاثين في جماد الآخرة وقيل رجب وهو ابنه ت... وهو ابن ثنتين وستين سنة أو نحوها وقبره بظاهر البصرة ولطلحة أولاد نجبا أفضلهم محمد الملقب بالسجاد لكثرة عبادته. كان شابا خيراً عابداً قانتا لله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مع أبيه مظلوماً رضي الله عن الصحابة أجمعين رضي الله عن الصحابة أجمعين ولا عن اللهم اللعنهم وأخزى أصحاب الفتن وقد فعل اللهم اجعل لنا من سيرة أصحاب نبيك سبيلا ونبراسا وقدوة ومنهاجا اللهم اجمع اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم اللهم إن نحب نبينا ونحب صحابته اللهم اجمعنا بهم وإن لم نصل إلى ما وصلوا إليه فإن المرأة من أحب كما قال نبينا اللهم يا ربنا فجمعنا بهم في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام وقنا شر الفتن اللهم صل وسلم وجز وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا فأحينا أعزّة على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه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 اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمفسدين يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل أو يهدا فيه أهل المعصية يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين وكف بهم سيل الفتن يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر في أفغانستان اللهم أنصر المظلومين اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين اللهم, انصر المظلومين اللهم, انصر المظلومين اللهم أهدي ولات أمورنا خاصة وولات أمور المسلمين عام لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم اقض في العزة في قلوبهم ووحِّد صفوفهم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قُرة عين واجعلنا للمُتَّقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله